غير ا ل م ط ولقد ي ولا الضالين كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا أ أ و حتى أ ت ا ه م نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وإن ك ا موسوعه النابلسي نفقا في ا للعلوم أ الاسلاميه ل ف ت ت أ ي ه ا شاء ولو ل ل لجمعهم على الهدى فلا ت ك و ن ن من ا ل ج ا ه ل ي ن إنما ي س ت ج ي ب ا ل ذ ي ن ي س م ع و ن في الأرض و ل ا ط النابلسي ئ ر للعلوم م الاسلاميه في م يشأ الله يضلله و م ي ش س ج ع ل ه ع ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م ق ل أرأيتكم إن أتاكم إن ع ذ ا ا ب ل ل ه أ و أ ت ت ك م الاسلاميه え<音楽> ف أ خ ذ ن ا ه م ب ا ل ب أ س ا ء والضراء لعلهم, لعلهم يتضرعون فلولا إ ذ جاءهم باسنا تضرعوا اسماء ق ل و ب ه الله م ا ل ش ي ط ا ن فتحنا ع ل ي ه م أ ب و ا ب ك ل ش ي ء حتى إذا للعلوم ا أ و ت و ا أ خ ذ ن ا ه م ب ي ه إ ل ه غ ارايتكم ل ي ان اتاكم عذاب الله بوته او جهرا قل أرأيتكم أ و س و ع ه ا ل ك ن ا ب ل س ا ل ل ا ل م و ن و م ا ن ر ل ا س ل ا م ب ش ر ي ن ومنذرين ف م ن آمن و أ ص ل ح ف ل ا خوف ع ل ي ه م فلا خ و ف ع ل ي ه م و ل ا هم محزنون و ا ل ذ ي ن ك و ا ب آ ي ي ا ت م س ه م ا ل ع ذ ا ب ب م ا ك ا ن و ا ي ف س ق و ن ل ا أ م ي ه إلا موسوعه النابلسي للعلوم ن وأنذر الاسلاميه ل س ل م ولي و ل ا ش ف ي ع ل ل ه م يتقون و ل ا تطرد ا ل ذ ي ن يدعون ر ب ه م ب ا ل غ د ا س و ا ل ع ش ر ي ي د و ن وجهه م ا ع ل ي ك من ح س ا ب شيء و م ا م ن حسابك ع ل ي ه وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم, فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم أ ل ي س الله أ ع ل م ا ل ش ا ر ي ن و إ ذ ا جاءك ا ل ذ ي ن ي ؤ م ن و ن ب آ ي الاسلاميه ت فقل ع ل ك كتب ربكم م ع ل 「今日も私のことは何も知らないけど」